I'm تقرت كلمة تخرج من. يوم نريد دنا وربطنا على ما أذكى طعاماً فليأتكم برزق من ولا يتناول ولا يشعر ولا يشعر بهم. قال الذين ظنهوا على أمرهم لنا اتخذن عليهم مسجدا سيقولون هم من غدات والعشفي يريدون وجد ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطعم نوفلنا. No, no, no, no. اولا ما جنتين من علام وحففنا من بينهما وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا وَِمَتَ وَلَ إِلَى إلَ رَّ وَول إرودِتُ إى ذم الذي خضمكم من تراب ثم من نطفة ثم فسوكم رجلا أخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا من علی ولم تكن له فئة على <تصفيق> لكم أبداً تخذون and um... قال أخربتها لتغرق أهدها لقد جئت شيئا إمرار قال ألمه إنك, إنك لن تستطيع معي صزر Good morning. Good morning. لم يستطع ما أنبأ فأبوا فأبوي ضيفوا ما فوجد فيها جد يريد أي رطّط فأقال قال لو شئت لتخذت عليه أجرام قال هذا فراق بيدي ذاؤن بؤك بتوي لما لم تستطع عليه صبرا امما السفينه فكانت لمن ساكين يعمنون في البحر فاردت انعا وكان وغابا مالك هي كل سفين ناجٍ غفّا وأمّن هلأم فكان أبواه مؤمنين فخشينا فخشينا أيغرقا ما طغيا دم واقصا فغدنا أي تغوب في عين حمية ووجد عين سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها شفرا كذلك وقد حطنا بما لديه خذرا ثم انتبع سببا حتى إذا بلغ بيننا سبين وجد بيننا قوما وجد بيننا قوما لا يكذون يقون <تصفيق> قولا بينكم وبين جاء وع مسيم زولا قوالدين فيها لا يبغون لا يبغون عما اخوانا كلهم كان البحر مدادا لكلمات ربي لم في دلبح لنا في دلبح قبل أن